بَا هُمْ مَعِيشَانَ أَيَبْقُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّ مَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وديق و جاء على قميصه بد من كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا ف صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وَجَاءَتْ سَيَّارَتُهُمْ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوًا قَالَ يَا بُشْرَىٰ يا هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 أكرمي مثواه على أيّ فعنا أونا تأخذه ولذات وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث.